ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا اش كان افترا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَمُلَاءٌ زِنَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا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 طَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اذا رااتم من مكان بعيد سميع لها تغيضا وزفيرا واذا انقوا منها مكان ضيق مقرى لندعو هنالك تذورا لا تدعوا يوما تذورا واحدا وادعوا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُصْطَفُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً أَمْ مَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ مَن تَعَاْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا قَد كَذَّبَ قَوْمُكَ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْ مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ 117. ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 118. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 119. وكان ربك بصيرا 110. وقال الذين لا يرجون لقاء استكبروا في أنفسهم وعطوا وتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا اصحاب الجنه يوم عيد خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ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 117. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا 118. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلْ عَلَيِّ الْقُرْآنُ ذُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَدْتَنَّاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَبْسِيرًا الذين يحشرون على وجوههم الى جحنم الذين يحشرون على وجوههم الى جحنم اولئك شر ثَابَ وَجْعَلَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا ذَا بِالْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلَنَا آتَ دِينَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرٌ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ كُلًّا تَبَرَّنَا تَسْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي 121. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 122. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا سوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهوه هواه اف انت تكون علي وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون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 لِنُحْيِيَ بِهِ بَادَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَا سَيِّدُكَ فِرَمٌ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير ويا عبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا انذير قوم قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا هو توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بدون عباده خديرا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 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقات ما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ونداف له العذاب يوما القيامة ويخلد فيه <تصفيق> கொல்ல தீராய து பச